بوك تو دباي وكدي واحد وسبعون واحد وسبعون يهدو كاوالني انا كوفيدم ارادة شيء ارادة شيء ميرو يين جياران انا كنت نارو ماذا تريدون ماذا تريدون؟ مير فوتبول، ساكر، آدها لن أنا كنت نرى؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ مير تعمل سنة لنكال ما لن أنا كنت نرى؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ كافالي يريد يريد نينو आलस्यंगा رانو لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا نينو اكدكي ويلينو لا اريد ان اذهب الى هناك لا اريد ان اذهب الى هناك نينு ఇంటికి వెళ్ళాలి اريد ان اذهب الى البيت <تصفيق> اريد ان اذهب الى البيت نีนு ఇంట్లో ఉండాలి اريد ان ابقى في البيت <تصفيق> اريد ان ابقى في البيت نีนு ఒక్కడినే ఉండాలి اريد ان اكون لوحدي اريد ان اكون لوحدي ميكو يكره وندلني وندا هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا ميكو يكره تنالني وندا هل تريد ان تاكل هنا هل تريد ان تاكل هنا ميكو يكره ندر باولني وندا هل تريد ان تنام هنا هل تريد ان تنام هنا؟ ميكو ريبو بيلالاني وندا هل تريد ان تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ ميكو ريپدي وركو وندالاني وندا هل تريد ان تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ మీకు రేపే బిల్ ని చెల్లించాలని ఉందా? هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ మీకు డిస్కో కి వెళ్ళాలని ఉందా? اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو? మీకు సినిమా కి వెళ్ళాలని ఉందా? اتريدون الذهاب الى السينما؟ تريدون الذهاب الى السينما؟ ميكو كافيه كي ولاري نوندا تريدون الذهاب الى المقهى؟ تريدون الذهاب الى المقهى؟